وعدتني أ ل ا تخون و أ ن قلبك لي ص و ن وتحبني حد الجنون و أ ن ت من كنت تخون الحب ليس في هواك متى أ ر د ت أ ن يعود ف أ ن ا ا ل س ف ي ن ة ا ل م ب ح ر ة و إ ل ى بحرك لم تعود Thank you.